فَأَشَاءَ أَنْ أَقْصُرَ وَتَوَاقَهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ لا تجيدن مثين ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ان عندهم الغيب فهم يكتبون تصبر لحكم ربك ولا تكن يا صاحب الحوت اذ ناداه وهو مك boom لولا ان كذاركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فتقاه ربه فجعله من الصالحين وان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 وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح مرح فَارْفَعْ فَارْمِعَ عَافِيَةً سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَكَرَ الْقَوْمُ فِيهَا فَرَأَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن دَافِعَةٍ